بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عذته وشخوق كمن كنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تعين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا سائر كذاب نجعل لاليه أجعل لاليه تينا وعذنا هذا رشائي العجاب. وَالطَّوَاقِ الْمَلَأُ مِنْ أُمُورٍ أَنِّشُ وَصْبِلُ عَلَى آلِ أَتِكُمُ إِنَّهَا فَإِنَّهَا فَدَشَاعُ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَا فَفِ الْمِلَّةِ لَا إِنَّهَا إِنْ هَذَا إِلَّا اَخْتِلَاقُنَهُمْ ذِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِ بَلْ لَمَّا يَفْوْقُوا عَذَابٍ أَمْ عِنْدَهُمْ خَوَذَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَحَابِ Amlehamulkusz, a személyek és a föld és amelyet közöttük találhatunk, كذبت قبلا قول نوح وآذ وفرعون زلوتاد وثمود وقول عطي وأصحاب ليك هنائك لأزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينهر mára nem fakadhat, és a születési időtől kezdve a születési időtől kezdve أوَابَ إِنَّا صَخَرْنَا الْجِبَالَ مَأْوُهُ يُسَبِّحْنَ بِعَشِجٍ وَالْشِّرَاقِ وَالطِّيرَ مَحْشُورٌ قُلْنَ لَهُ أَوَابَ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْعِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلَتُكَ نَبَأُ الْغَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنُهُ لَا تَخْوَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطَ لَهُ تِسْعُونَ وَتِسْعَةٌ وَلِيَنَعْجَةٌ وَلِيَنَعْجَنَةٌ وَعِيدَةٌ فَقُلْ اكْفِنَنِي هَوَىَ الذَّنِي فِي خِطَابٍ وَنَنَقْضُ وَمَا كَبِسَ أَنَ نَعْجَتَكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّكَ سِيرًا من الخلصاء ليبغي بعضهم على بعض الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفى ربه الله أكبر الله أكبر فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلف وحسن مآب يا Dawud, inna jelennék a في a földön, fakom a nép, fakom a nép, a Ghaq, لا يضلون عن سبيل الله له عذاب شديد بما رسوا يوم الحساب وما خنقنا السماء كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجير Kitábláztánához élek, mubarakul, iedd árnyatjét, hogy ne emlékszel a lőnél a babára. Wohabna, يرى الله علي بن عاشي صوافنا ند الجياد فقال فقول انني يا احبابه تحب حب خير ام ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق ونق ونلقذفت نفس سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أنبأ وقال ربي اغفر لي وابلِ ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك امنت وعهد سخرنا له الريع الجري بأميرق أن حيث أصاب والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء وغواص وأخرين مقرنين في الأصواد. هذا عطاؤنا فامننا وامسك بغير عساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ورقد bérjelik, هذا múgtafal báridú vassarab. Váhbna láhú áláhú vámis láhú máhúm ráhmátá mínáá váhfík ráhú lél albába. إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ إِنَّ لَدَيْنَا إنا أخلصناهم بخوى صوت ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسأوذ الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ فَاتَّحَتْ لَهُمُ الْبَوَّابُ مُتَّكِئِينَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هذا متُ عَدونَ يذوق أمي وغثاق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتدم معكم لا محب بين إنهم ومرحبا بكم أنتم قدمتموننا فبيث القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَانِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيَّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ نَبَصَارِ إِنَّ ذَنِكَ لَحَقٌ تَخْوَاطُمُ أَهْلِ النَّارِ من لا إله إلا الله الواعد القاهر رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل ونبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالمدى لعلام إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للمنائكة إن طالق بصرا من طين فإذا, فإذا سويت ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قولي إبليس وما مناك أن تزجد لما خلقت ما مناك أن تزجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خيل منه خلقتني من نير وخلقته من أطين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المغيرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبإذتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قول الحق والحق أقول لأبل أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أفألكم عليه من جن وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين nebe تعلم